اهل وصحبه وسلم رجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وبعد الاخوه يتقاربوا من السنه يعني ان شاء الله الناس تتقارب عشان حتى يبقى في كده احساس بالتجمع والجماعه الشيخ العثيمين رحمه الله يقول ان صلاه الجماعه من التجميع يعني حتى في تقارب بين الصفوف أيضا يعني ابن تقارب تمس وتراحم وكان يبقى فيه كمان مقاربة بين الصفوف يبقىش عندي صف مثلا يبقى الإمام بجوار الجدار بينه وبين الجدار مسافة السجود وبينه وبين الصف الأول مثلا ثلاث صفوف وبين الصف الأول والثاني. ثلاث صفوف وبيقول لك بحجه بقى السواري والاعمده وكذا الشيخ العثيمين يقول صلاه الجماعة الهدف منها تماس تراحموا في الصف الواحد أيضا يكون في تقارب بين كل صف واخر فايضا في حلق العلم وحلق الذكر نفس المساله يكون التقارب من السنه ايضا يعني وفي حديث ثلاثة نفر الذين دخلوا المسجد فالأول حد يذكرني أقبل فأقبل, فأقبل فأقبل الله عليه والثاني استحيا فاستحيا الله منه وجلس في آخر الحلقه والثالث اعرض فأعرض الله عنه والعياذ بالله برضو الإخوة اللي سندين هنا يعني عشان من السنه ايضا ان يبقى كل الجميع كده في ايه في مرمى بصر اللي بيقرا معاهم يعني وطبعا بالنسبه لل اول اختبار في اختبار جامد الاول فالاخوه جزاهم الله خيرا يعني ابله بلاء حسنا مع انه اول اختبار لكن يبشر بخير وقد يكون البعض قصر لكن عذره ان ده اول اختبار بالنسبة له فان شاء الله يعني اول مره الاسئله تجيله له بالصوره مره يمتحن امتحان علوم شرعيه فان شاء الله يكون معه عذره وندعو لأنفسنا وله بالتوفيق في المرات القادمة بإذن الله ونهنئ في تهنئة نصها إدارة الدعوة السلفية بالفيوم تهنئ جميع الطلاب المشاركين في الدورة العلمية الأولى لمسجد الحلقة بالكيماء وتقص بالتهنئة أصحاب المراكز الأولى في اختبار الأول لشهر جماد الأول 1432 هجرية وتتمنى لجميع طلابها المزيد من النجاح والتفوق والثبات على المنهج الحق منهج أهل السنة والجماعة اللهم آمين طبعا العشر الأوائل في ورقة مكتوبة باسم العشر الأوائل موجودة داخل المسجد وخارج المسجد والإخوة وعدونا بجوائز للمركز العشر الأولى من عند الرجال وعند النساء ولم تصل جوائز حتى الآن تم جرد وصولها إن شاء الله نزاهم الله خير. توزع باذن الله تعالى الامر الثاني اجابه عن سؤال سؤال يتكرر كثيرا وسؤال عادي يعتبر في المناسبات دي لكن الغريب ان السؤال يأتي من أخ ملتزم قديم هل يجوز تهنئه النصارى باعيادهم لما اي حد يسأله ما فيش مشكله لما اخ يساله يبقى كده الموضوع محتاج وقفه ولابد ان احنا نعرف أو نقرا او يكون عندنا فكره ولو بسيطة عن هؤلاء القوم اليهود والنصارى يعني معتقداتهم شكلها ايه يعني ايه عيد القيام المجيد احنا بنسمع كده عيد القيام المجيد وكذا وكذا فلو انت عرفت قصه عيد القيام المجيد يعني حاجات كده بشعة يعني تقشعر لها الأبدان معتقدات خاطئه ومعتقدات باطلة ومعتقدات ضلة فكونك تهنئهم بهذا الباطل وتقرهم عليه هذه مأساة فلا يجوز تهنئة أهل الباطل بباطلهم من يهود او نصارى أو, أي او غير المسلمين اي مله من الملل لا يجوز تهنيتهم باعيادهم لانك تقرهم على باطلهم الشبهه اللي بيلقيها الاخ بيقول ايه بيقول ما هما هم عندنا اهل باطل واحنا عندهم اهل باطل يعني احنا بنقول عليهم كفار وهم بيقولوا علينا كفار يعني كده مفيش مشكله الاخ يعني كده بيقولك مفيش بي مشكلة يعني طالما هم احنا بنقول كفار وهم بيقولوا علينا كفار بيهننا في عيدنا يبقى احنا كمان هنيهم في عيدهم ما هو كله كفر بقى والعياذ بالله نفس الكلام بتاع الدوله العلمانيه والليبرالية والديمقراطيه والمدنية اللي هو بيسموها حريه الكفر كل الناس كفر المسلمين عند اليهود والنصارى والمجوز كفار والمجوس واليهود والنصارى عند المسلمين كفار خلاص يبقى له كفار الاخ ريسي بقى مين اللي بيحدد مين المسلم ومين الكافر هل تركها الله عز وجل لعقلي وعقل فلان وعقل فلان عشان يحدد لنا ان مين مين اللي على حق ومين اللي على باطل والاخ تناسى الايات او نسيها او ما عرفش اعتذر له ازاي ان الله عز وجل يقول ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين في ايه المائدة اكملت لكم دينكم ورضيت لكم الاسلام دينا هل رضي الله منهم باطلهم او كفرهم او كذا والايات كثيره جدا ان الله لا يحب الكافرين لا يحب الظالمين لا يحب الفاسقين كذا كذا وإن الله مع المتقين ومع المحسنين ومع المؤمنين فلما اخي ملتزم يسأل هذه الأسئلة فهذه مشكلة كبيرة جدا فتحتاج إلى وقفة وتحتاج ان الموضوع لا يمر مرور الكرام لكن كلنا ربنا منعنا الالتزام إذا تصبح هذه القضايا أساسية أو معرفة هذه القضايا وحكم الشرع فيها لابد أن يكون شيء أساسي لأن أمور تمثل عقيدة درس اليوم والباب الثامن الشيخ أبي الحميد بيعتذر عن الأخ بيقول ربما الأخ بيسأل ينبه عن المساله يعني على المساله لعل وكذلك يعني الباب الثامن في التيمم وفيه مسائل نعم الشيخ السابع الباب الثامن في التيمم التيمم لغة هو القصد ومنه قوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون يعني لا تتعمدوا لا تقصدوا الخبيث وتنفق منه والخبيث هنا مش معنى يعني الرديء ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه يعني لو حدد ذلك سواء بقى أو او صدقه من شيء رديء انت تاخذها منه وانت يعني على مضض فهذا هذا الامر يقدم لله عز وجل ومن عائشه تقول ان الصدقه تقع في يد الله قبل أن تضع قبل أن تقع في يد الفقير وكانت يروى انها تعطر الدرهم قبل أن تتصدق به ولن تنالوا البر مش في الودي مش في الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون فلا بد أن الإنفاق يكون من أفضل شيء ما تقدمه لله عز وجل يكون أفضل شيء عندك إلا أن تكون عندك أمور في المنزل أنت مستغني عنها زي ملابس قديمة ما تدخلش بقى هنا في المسألة يعني لو عندك ملابس قديمة عندك طعام باقي بدل أنت يعني أن تتخلص منه في القمامة تتصدق به فهذا لا بأس لكن انت اردت أن تتصدق بشيء يعني هذا تخير بقى الحاجات الزياده اللي عندك دي خلاص فيش مشكله انك تتصدق بالفقراء باي على اي صوره كان اما يكون انت تتخير بقى لك فرصه الاختيار تخير من أفضل مال عندك وتتصدق به لله عز وجل وشرعا التيمم شرعا هو مسح الوجه واليدين بالصعيد الطيب على وجه المخصوص تعبدا لله تعالى طبعا لغة وشرعا يحفظ ثم انتقل الى المسألة الأولى يقول حكم التيمم ودليل مشروعيته بدء مشروعيه التيمم اولا كانت في حديث أو في واقعة لامنا عائشه رضي الله عنه في صحيح مسلم رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أنها استعارت من أسماء أسماء مين أختها قلادة فهلكت ضاعت يعني فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم أناسا من الصحابة أو ناسا من الصحابة في طلبها فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء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 وفي الرواية التي قبل هذه في صحيح مسلم قال اسيد ابن حضير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر قالت عائشه فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته رضي الله عنها وأرضها التيمم طبعا مشروع بالكتاب والسنة والاجماع الآية المائدة وآية النساء فلم تجد ماء فتيمم ودليل من السنة قوله صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب كافيك وإن لم تجد الماء عشر حجج فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك ولقوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا والإجباع أجمع أهل العلم على مشروعية التيمم إذا توفرت شرائطه المسألة الثانية شروط التيمم والأسباب المبيحة له يباح التيمم عند العجز عن استعمال الماء إما لفقده أو لخوف الضرر من استعماله لمرض في الجسم أو شدة برد. لحديث عمران بن حسين عليك بالصعيد الطيب فإنه يكفيك وسيأتي مزيد بسط في هذه المسألة وانتقل إلى شروط التيمم أول شرط هو النية وهي شرط في جل في كل العبادات لا تصح العبادة إلا بها لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات الشرط الثاني البلوغ لان العبادات عفوا الشرط الثاني الاسلام لأن العبادات لا تصح من الكافر وإن اتى بها فهي لا تصح منه والعقل من شروط التيمم ايضا العقل لأن المجنون مرفوع عنه التكليف رفع القلم عن ثلاث منها المجنون حتى يفيق ثم التمييز فلا يصح من غير المميز وهو من كان دون السابعة وهذا التحديد قد يكون الطفل المميز قبله لكن هذا حدده النبي صلى الله عليه وسلم فنقول سمعنا وأطعنا وإن وقع التيمم من الطفل اللي هو دون سن البلوغ أو دون سن التمييز أو التمييز يصح منه لأن في حديث ابن عباس أن امرأة رفعت طفلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويدلك على أنه طفل أنها رفعته هكذا يا رسول الله لهذا حج قال نعم ولك أجر لهذا حج قال نعم ولك أجر لكن هذه الحجة لا تغني عن حجة الاسلام يعني هذا الطفل النبي صلى الله عليه وسلم أيها الشيخ دعب رحتك تفضل. مش مش, مش لهذا حج قال نعم ولك أجر وأنت مطالبون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم علموا اولادكم الصلاة لسبع معنى الحديث يعني علموهم لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع علموهم الصلاة يبقى أكيد يعلمهم الوضوء طالما يتعلم الصلاة يبقى يتعلم الوضوء ويتعلم التيمم ويتعلم المسح على الخف ويتعلم كل, كل الشرائع التي يستقيم بها الدين فتقع منهم صحيحة الصلاة والوضوء والتيمم والحج والصيام أيضا نعود الأطفال على الصيام فكل هذه العبادات تقع صحيحة وللقائم عليها يعني الأولياء الأمور يكون لهم أجر باذن الله تعالى بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم ولك أجر لكن نسبة للحج هذه الحجة التي أقرها النبي صلى الله عليه وسلم للطف لا تغني عن حجة الإسلام لما يبلغ وعنده استطاعه مطالب بأن, بأن يحج حجة الإسلام الشرط الخامس تعذر استعمال الماء إما لعدمه لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمما. بعض الاخوه يظن ان هو لما الميه تقطع في الشقه اللي واعد فيها ولا الحي اللي هو فيه يسال بقى ممكن ينفع نتيمم طبعا ما ينفعش يتيمم الفيوم كلها يعني مساحه ضيقه الشيخ العثيمين يقول في هذا في هذا الزمان أصبح البعيد قريبا يعني البعيد زمان كان في مثلا عشان تروح مثلا طميه وانت راكب مثلا دبه الآن ممكن تذهب إلى القاهرة في ساعة ونصف مثلا نعم أيها أبو هاجر سعيد بيقول ان برضو المياه مياه الأنهار اللي هي موجودة زي ترع البحر يوسف أو الترع اللي معانا أو الأبيار أو أي نوع من أوعي المياه اللي سبقت معنا موجودة متوفرة يعني فما ينفعش تقول ان المياه أقعى في الشقة أو في الحي يبقى في الحالة دي جوز دي أنا أتيمم لا بد من أن تبحث تبحث عن الماء بغير مشقة يعني مضنية يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فتستفرغ الوسع في البحث عن الماء فإن لم تجد فجوز الحالة دي التيمم أو الخوف يبقى إما لعدمه أو لخوفه الضرر باستعماله ودي اللي يحددها الطبيب خصوصا المريض الطبيب في بعض أنواع من المرض الطبيب يحذر خصوصا الأمراض الجلدية يحذر تحذيرا شديدا إن لا يجوز له لو صاحب هذا مرض معين يعني عرفنا الله وإياكم أن يمس الماء بشرته ف فهذا أمر عنده رخصة في التيمم أو لخوفه الضرر باستعمال الماء كما حدث طبعا في يأتي الحديث أول إما لعدمه أو لخوف الضرر باستعماله أو لمرض يخشى زيادته أو تأخر شفائه باستعمال الماء برضو الطبيب اللي يحدد المسألة الضرر أو تأخر الشفاء لقوله تعالى وإن كنتم مرضى ولحديثي ولحديث صاحب الشجة وفيه قول صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله هل هلا سألوا إذ لم يع... إذا لم يعلموا إنما شفاء العيد السؤال هذا رجل الذي شج في رأسه فسأل أصحابه في له رخصة فلما احتلم يعني وراد أن يغتسل فقالوا ليس لك رخصة فاغتسل فمات لما حكوا الصحابه فقال قتلوه قتلهم الله وهذا ليس دعاء على الصحابه يعني هذا خرج مخرج العادة زي ما انت بتقول واحد حرام عليك وهي مش حرام ولا حاجه يعني انت تضرب ابنك مثلا وبعدين الثاني بقى شايف ان انت قاسي عليه ولا كذا يقول له يا أخي حرام عليك يعني فهي العلماء قالوا ان هذا الأمر خرج مخرج العادة قتلوه قتلهم الله ليس دعاء على الصحابه زي تكلتك قلت يا معاذ والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقول يعني لا يدعو على معاذ ان يفقد أن او ان تفكده امه لكن ايضا كان هذا عندهم خرج مخرج العاده كان كلام دارج يعني او لشده البرد يتيمم عند شده البرد طبعا الآن بعض الناس يقول احنا عندنا طبعا في مصر يعتقد اعتقد ان مهما كان البرد قارص ما ما ينفعش تقول النهارده برد شديد انا يتيمم لا ده مش برد خالص لان انت ما تعرفش المحيط القارات القارات تاع واستراليا وال متجمد الشمالي والجنوبي ما فيه الأردن لنسل سفر الأردن والعراق ما تجمد وفي جليد المياه نفسها في المواسير المياه تتجمد نحن الحمد لله ما عندناش الكلام ده يعني ده ربما حد يقول أننا جو برد نهاردة وكتاب يقول هوت لا أو خوف من شدة البرد لا طبعا الكلام ده ما ينفعش نحن عايز ندعي إسباغ الوضوء على المكاره ان, ايه إن لم يكن عندك ماء ساخن يعني او لشدة برد يخشى معه الضرر او الهلاك باستعمال الماء لحديث عمر بن العاص رضي الله عنه انه لما بعث في غزوة ذات السلاسل قال احترمت في ليلة باردة شديدة البرد فاشفقت ان اغتسلت ان اهلك فتيممت وصليت باصحابي صلاة الصبح واحد ممكن يقول ما حدش محدشتان غير عمر بن العاص يصلي بالناس يعني المشكلة. انه كان الامير أمره النبي صلى الله عليه وسلم على هذه السرية، فهو الذي يصلي بهم يعني بأمره ما لم يخالف الكتاب والسنة، فنسأل الله أن يمن علينا بخلاف إسلامية راشدة. يقول فتيممت وصليت بأصحابي صلاة الصبح، فلما رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقص القصة على النبي قال يا عمر صليت للقوم وأنت جنب في معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله تذكرت قول الله تعالى يا رسول الله تذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم في سورة النساء فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وأقره على ما فعل فأصبحت ايه سنة تقريرية الأمر الشرط السادس السادس من شروط التيمم أن يكون بتراب باليد إن وجد او ان وجده لقوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه قال ابن عباس الصعيد تراب الحرف والطيب الطاهر فان لم يجد ترابا تيمم بما يقدر عليه من رمل أو حجر لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم قال الأوزعي الرمل من الصين إلى جانب قول الأوزعي أن كل أسفار وغزوات النبي صلى الله عليه وسلم بل حياة, حياة كلها في الجزيرة العربية يعني التراب يعتبر نادر التراب اللي عندنا ده يعتبر نادر الرمل هو الأساس فكل غزوات النبي صلى الله عليه وسلم لم يروى أو لم ينقل أنه أخذ معه بعض التراب من المدينة مثلاً عشان هو هيمر في الصحراء بالرمل فلم يروى أنه أخذ معه هذا الأمر يدلنا على أن الرمل بلا خلاف يعد من الصعيد ويجوز أن تتيمم على الرمل لو عندنا مريض عافانا الله واياكم في المستشفى الشيخ العثيمين يقول عند زيارة أو عند عيادة المرضى لابد أن تسأله وتذكره عن كيف يصلي؟ هل صلى أم شغل بمرضه كيف يتطهر هل يستطيع أن يذهب إلى دورة المياه حتى يتوضأ هل هناك من يساعده هل المرض يمنعه من استعمال الماء هل تنصحه كيف يتطهر المريض تشرح له كيف يتطهر المريض كيف يصلي كيف كذا كيف كذا يقول هذا أهم من من أن تذهب له بعلبة من الحلوى أو أكياس من أو أو تعطيه بعض الدراهي يقول أنت ربنا من عليك الالتزام بأول حاجة تفكر فيها وأنت تزور المريض تسأله عن الصلاة وللأسف طبعا كثير من الناس يتركونه كثير من الناس بمجرد أن يمرض يترك الصلاه يقول إن هو مريض وبعدين يبقى يعيد بعد كده ولانه مثلا قد لا يعلم وقد يعلم ويتكاسل فنريد أن يجعلنا الله عونا لهؤلاء في ان نعينهم يعني على طاعه الله عز وجل والاتيان بالفرائض في أوقاتها وبالطريقة التي يسرها لهم الشرط يبقى سواء التراب الموجود معنا الآن أو بعض الرمال فببساطة ممكن تنصحوا يقول له يعني كيس كده فيه شوية حفنه رمل كده يبقى موجوده في طبق جنب المريض اللي هو غير قادر على استخدام الماء على استعمال الماء في الوضوء لسبب من الاسباب التي مرت معنا وتعلموا كيفية التيمم والأمر بسيط جدا ويصلي بالكيفية سواء بقى الملابس أو كذا هاي مر علينا إن شاء الله الأخ يسأل ليس عده استطاعة أن ينتقل لدوره المياه ان كان هناك من يساعده ولو بأج هو يستطيع أن يدفعه وطبعا قادر على الوضوء، ما فيش حاجة تمنع من الوضوء، مش كده؟ هو بس مش قادر يروح لدورة المياه. أوله ما هي العملية تمنعه من التحرك ده موضوع تاني، إنما هو يستطيع الحركة أو لا يستطيع الحركة ولا لا بأس أن إذا نقل إلى دورة المياه وما فيش مشقة عليه ولم يجد من ينقله إلى دورة المياه. ولو بأجر خلاص لا يكلف الله نفسا إلا وسع الشيخ عبد الحميد لك أو ينقل الماء إليه بطيم يعني وبعدين أنت لو عطيت للناس القائمين في المستشفى مبلغ من المال حتى أنت كولي او واحد من معارف المريض انت بنفسك وصيت الناس اللي موجودين عزين كذا وكذا وكذا وعطيتهم مبلغ من المال مش رشوة ولا حاجة يعني أجر هذا العمل هيفرحوا جدا ويوفر يعني, يعني كل وسائل الراحة وكل وسائل العبادة والطاعه إن شاء الله. تجمم بالحجر عارف حتى لو على هذا, هذا المكتب أو هذه السجادة تراب يعلق باليد يبقى يجوز التجمم عليه. يعني حتى لو عندك حاجة مركونة بقى وتجمع عليها التراب أي نوع بقى ان شاء الله حتى الزجاج بس مش الأصل التزمهم بالزجاج لا التراب اللي على الزجاج يعني احسن حد يقول بقى ده برهيب بيقول يتيم على الزجاج ويعمل لنا مشكله لا لو في اي سطح من الاسطح اللي عندك قماش حديد زجاج صاب اي حاجه قديم يعني فتره ما تنظفش وبعدين تجمع عليه غبار واصبح هذا الغبار يعلق باليد الشيخ العثيمين يجوز ان يقول يجوز ان ان يتيمم به الأسئلة بقى ناس هيزعلوا مننا ويقولوا خلوا الأسئلة الأخيرة المحاضرة بجزاك الله خير مبطلات التيمم هي نفس مبطلات الوضوء المسألة الثالثة مبطلات التيمم أو نواقض التيمم هي نفس نواقض الوضوء التي مرت معنا ويزيد عليها إيه بقى يزيد عليها وجود الماء اللي هو رقم اثنين فإن كانت تيمم لعدمه لق... كان... وجود الماء إن كانت تيمم لعدمه لقوله صلى الله عليه وسلم فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك وقد تقدم وزوال العذر الذي من أجله شرع التيمم من مرض ونحوه واضح المسألة الرابعة صفة التيمم صفة التيمم في القرآن فامسحه بوجوهكم وأيديكم في النساء قال إيه ما ذكرش كلمة من وفي المائدة ذكر كلمة من فامسحه بوجوهكم وأيديكم من وقدم الإيه الوجه أولا فانتضرب بيديك على التراب ثم تنفخ أو تلفظهما وتمسح وجهك وكفيك يبقى كده ايه تمت يموت في حديث في, حديثين في البخاري منهم نقلت منهم حديث لأن في لفظ مختلف الأول نقرأ الحديث اللي موجود معانا في في المسألة الرابعة في صفة التيمم الشيخ يقول وكيف ان أن ينوي طبعا نية خلاص احنا من الأول ثم يسمي يقول بسم الله يعني ويضرب الارض بيديه ضربه واحده ثم ينفخهما او ينفضهما ثم يمسح بهما وجهه ويديه الى الرسغين لحديث عمار وفيه التيمم ضربة للوجه والكفين طبعا حديث عمار له قصه انه كان في يعني خلاصه القصه انه اصبح جنبا كان في صحراء أو بعيد عن بيته يعني بعيد عن منزله و تمعك لما لا نفس الجنب فهم أن الوجه والكفين هذه للوضوء أما الجنب يحتد تعميم الجسد كله بالماء ففهم أيضا تعميم الجسد كله بالتراب يقول فتمعكت في التراب تمعك الدابه تمعكت في التراب تمعك الداب عشان يبقى يرفع الجناب عنه يعني فلما ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وحكى له القصه قال إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا فضرب بكفه ضربة على الأرض ثم نفضها ثم بس ثم مسح بهما ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه ثم مسح بهما وجهه طبعا كلمة أودي شك من الراوي وعند البخاري رحمه الله قال في الفتح كذا في جميع الروايات بشك وفي رواية أبي داود تحرير ذلك ولفظه ثم ضرب بشماله على يمينه وبيمينه على شماله ثم, و... ثم مسح وجهه من غير شك كده المسألة واضحه ويقول وفي هذا الحديث دليل لمن يقول أن الترتيب غير مشروط في التيمم يعني هل نقدم الوجه الأول الكفين الأول الآية قدمت الوجه والكفين وحديث حديث غير هذا الحديث يمسح أيضاً إيه؟ وجهه وكفين في هذا الحديث يقول فيه دليل لمن يقول بأن الترتيب غير مشروط في التيمم احنا إن شاء الله نخلينا على الآية والحديث الوريد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الترتيب مشروط في التيمم وهو ان يمسح وجهه اولا ثم يمسح كفيه يقول الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى والكيفيه عندي كيفيه التيمم عند الشيخ ابن التي توافق ظاهر السنه أن تضرب الأرض بيديك ضربة واحدة بلا تفريج اصابع وتمسح وجهك بكفيك ثم تمسح الكفين بعضهما ببعض وبذلك يتم التيمم والشيخ ذكر هذا الكلام في الشرح الممتع يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والكيفية عندي التي توافق يرحمك الله والكيفية عندي التي توافق برضو بالنسبة يعطس يقول الحمد لله بصوت يسمعه للحاضرين ما يقول سره لدرجة أن بعض العلماء ذهب لكراهه تشميط العاطس الذي لم يحمد الله فمن يقول الحمد لله بصوت مسموع حتى يشمت ومن باب التعليم كنت سمعتها من أحد المشايخ فقال له قل الحمد لله فقال الحمد لله أولا ثم شمته الشيخ يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى والكيفية عندي التي توافق ظاهر السنة أن تضرب الأرض بيديك ضربة واحدة بلا تفريج أصابع وتمسح وجهك بكفيك ثم تمسح الكفين بعضهما ببعض وبذلك يتم التيمم يعني تتوضا او تغتسل أمسة وجلدك أو امس جلدك او الاخ بيسال في يعني, يعني معنى الكلام ان انت يممت لعذر من الاعذار يعني لعدم القدره لاستعمال الماء وأصبحت واصبحت قادرا او عدم وجود الماء واصبحت واجدا للماء فتتوضا عادي او تغتسل ان كنت جنبا مش امس جلدك يعني ليفهم منها انك تتوضا اذا وجدت الماء او تغتسل ان كنت في حاجه الى الغسل عايزين الدكتور عيد يقول لنا احنا ميعادنا لغايه الساعه كام يا دكتور عيد دكتور عيد ميعادنا لغايه الساعه كام بعد اذنك يا شيخ الفضل يا مهجروا صايب رسغين الكفين يعني الرسغ لغايه هنا اليدين الى الرسغين لغايه إلى المرفقين هو الكوع الذي نقوله بالبلد الكوع المرفق بس في الوقت نعم لقد خمسة لقد خمسة أوروبا أزالكم الله خيرا التيمم لكل صلاة الأخ بيسال التيمم لكل صلاة لا التيمم لنفس الوضوء تماما يحل محل الوضوء دكتور سلامة نحن بي... لسنا اهلا يعني لستمحنا ربنا بارك في حضرتك نعم نعم يمسح ضربة وأجه... واحدة الوجه والكفين الكفين يعني اليد الغيت هنا الرسغ الغيت هنا وده بيسم احنا ده مش الكوع ده اسمه المرفق وعندنا يقول لك انت متعرفش كوعك منبوعك يعني يعني ايه كوعك منبوعك الكوع هو العظم الذي يلي إبهام اليد وكلام ده برضو ذكر الشيخ العثنين في شرح الممتع مش من عندي يعني والبوع هو العظم الذي يلي إبهام القدم الكوع العظم الذي يلي ابهام اليد والبوع هو العظم الذي يلي ابهام القدم وبعدين في بقى الكرسوع والخرسوع اللي هم العظمين مجموعة العظام اللي هي في بين, بين الكف وبين الساعد المجموعه دي اسمها الكوع والكرسوع والخرسوع مع بعض الشيخ رحمه الله ذكر هذا الكلام فالأسئلة نكتبها عشان نلحق ناخد حاجة في الباب التاسع في النجاسات وكيفية تطهيرها وقد مر معنا هذا الباب في بداية الكتاب يعني بعض المسائل مرت معنا ويذكر الشيخ أن النجاسة هي كل عين مستقذرة أمر الشارع باجتنابها وهي نوعان نجاسة عينية ونجاسة عفوا نجاسة عينية أو حقيقية اللي احنا بنسميها الخبث وهذه لا تطهر بحال يعني النجاسة نفسها دي لو انت عايز تغسل يعني لو جبت من الله هو كاتب هنا ايه حمار يعني لو غسلت روثة الحمار بماء البحر لا تطهر يعني تذوب وهي برضو ناجسة اللي هي كلمة نجاسة عينية عين النجاسة او ذات النجاسة نفسها كي روثه الحمار لو نغسلها ما تنضفش ما ينفعش ما تطهرش روث الحمار نفسها لو غسلتها بماء البحر لا تطهر هي نجسة كلمة نجاسة عينية أو حقيقية بعد كده النوع الثاني اللي هو نجاسة حكمية اللي احنا بنسميه الحدث وطبعا المسألة في الامتحان جبنا تعريف الحدث وتقريبا نادر جدا إن حد كتبه صح يعني هو مكتوب في الهامش في هامش الباب الأول اللي هو وصف قائم وصف قائم بالبدن يمنع من صحة الصلاة مكتوب عندك في الباب الأول وصف قائم بالبدن يمنع من صحة الصلاة أو ما نحتاج له له الوضوء أو ما يشترط له الوضوء الأمر الثاني برضو كان كثير في اجابات النساء الخروج من الخلاء في كان فيه إذا خرج من الخلاء وكناها مكمل قال نؤط هي غفرانك بس كلمة واحدة بس خصوصا في إجابات النساء كثير تكررت كلمة غفرانك غفرانك غفرانك أو غفرانك ثلاثا الصحيح أن تقول غفرانك فقط فيش حاجة تاني بعد الخروج من الخلاء بعد قضاء الحاجة تقول غفرانك فقط مرة واحدة فيش ثلاثا والحمد لله الذي أذب عني الأذى وعافاني هذا حديث ضعيف يقول والأصل الذي تزال به النجاسة هو الماء فهو الأصل في التطهير لقوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به شيخ الإسلام رحمه الله يقول وتزال النجاسة أيضا بغير الماء واستدل بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فين عليه ثم خلعهما احنا ذكرنا القصة قبل كده عشان برضو إما نستهلكش الوقت ففي نهاية الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم المسجد فليقلبن عليه فإذا وجد بهما قذرا, قذرا فليمسحهما بالأرضي وليصلي فيهما طبعا المساجد الآن لا تصبح للصلاة بالنعلين يعني فالشيخ الالباني رحمه الله يقول لا تتكلف خلع النعلين في الصلاة أو لبسهما في الصلاة يعني إن كنت في مكان مثلا في سفر وأنت على وضوء ولابس نعليك صلي أنت ما فيش فرشة مش هتفرش حاجه يعني أنت هتصلي في الصحراء أو في الغيط أو في كذا أو في مكان ما يعني على الأرض جعلة الأرض مسجدا وطهورا صلي بالنعلين مفيش أي حرج خالص. لا تتكلف خلعهما وما جيش بقى مثلا وانا قاعد في البيت اقول لا ادري اطبق السنه واصلي بالنعلين واروح البس النعلين واصلي في البيت ما فيش داعي طبعا الصلاه صحيحه في كل الاحوال لكن الشكل الالباني بيقول رحمه الله لا تتكلف خلع النعلين او لبسهما للصلاه رحت مصلى العيد مثلا والفرش خلص لقيت كل الناس الفرش في مصلى العيد اكتمل وانت هتصلي كده على التراب صلي بالنعلين، ليس أي حرج خالص. والآن الحمد لله العلم يعني بفضل الله الفضيات والمشايخ ربنا يبارك فيهم ووضحوا مسائل كثيرة للناس حتى العوام يعلمون ذلك أن هذا من السنة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول خالف اليهود والنصارى صلوا في النعال. يعني حتى كمان صلوا مخالفة اليهود والنصارى. الصلاة في أيضا مخالفة لليهود والنصارى. الشيخ الإسلام يقول وتزال النجاسة أيضا بغير الماء كالخل وغيره من المزيلات عفوًا دام الشيخ الإسلام دام الشيخ العسيميين رحمه الله وتزول النجاسة أيضا بغير الماء كالخل وغيره من المزيلات الحديثة أيضا بعتذر تاني النقل هذا من عند الشيخ عبد العزازي من كتاب تمام المنه فلا أعلم يعني هل كلام الشيخ عادل شع ولا كلام الشيخ العثيمين رحمه الله وذكر بعدما ذكر أن النجاسة تزال ايضا بغير الماء كالخل وغيره من المزينات الحديثة لحديث أبي سعيد في تطهير النعل اللي احنا ذكرناه الآن وهو في صحيح الجامع وايضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا ولغ الكلب في ناء أحدكم مر معنى الحديث يغسلهم أي سبع مرات إحداهن بالتراب أو أولهن بالتراب الشيخ المصنف الكتاب اللي معنى الفقه الميسر أو المصنفون قسموا النجاسة ثلاثة أقسام قال أن هناك نجاسة مغلظه وينجاسة نجاسه الكلب وما تولد منهم يعني إيه نجاسة مغلظة أو ليه هو سماها نجاسة مغلظه أنا حسب فهمي أنا دورت عشان المسمى ما اوصل فانا فهمت وإن كان صوابا فمن الله وإن خطأ فمن نفسي ومن الشيطان والله رسول ومنه براء نجاسة مغلظة اللي هي نجاسة الكلب أي تغسل سبع مرات إحدهن بالتراب فلما كرر مرات الغسل فأصبحت نجاسة مغلظة ومر منهم بالتراب حتى يزول المكروب اللي موجود في لعاب الكلب كما ثبت حديثا هذا الأمر وما تولد منه يعني الذي تولد من الكلب الذكر وانثى غير الكلب يعني هنفترض جدلا يعني يعني هو مش جدلا قوي لان احنا عندنا عزكم الله البغل البغل تولد ايه؟ تولد من ذكر الحمار مع انثى الحصان مع انثى الفرس كذلك الكلب عزكم الله لو مثلا تزاوج مع قطه المولود اللي هينس اللي هيخرج هذا مش نعرف هنسمعيه بس هيسب للكلب عزك من الله هيبقى نجس زي الكلب الكلب وما تولد منهم ذي كلمة إيه شارح تولّد منهم النوع الثاني من النجاسة النج النجاسة المخففة وهي نجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام ومخففة ليه؟ لأنه يكفي فيها النضح لحديث أم قيس بن طمحصن وقد مر معنا أنها أتت بابن لها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأجلسه, فأجلسه في حجره أو في حجره تنفع كده وتنفع كده فبال على حجر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الغلام فكانت رخصه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بالماء ورش بول الغلام وقال بول الغلام ينضح الذي لم يأكل الطعام وبول الجارية يغسل والحكمه من ذلك هي سنه ان نقول سمعنا واطعنا يكفي قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني كفانا بها حكمه كفانا بقول النبي صلى الله عليه وسلم حكمة ثم القسم الثالث النجاسة المتوسطه وهي بقيه النجاسات كالبول والغائط والميت كالبول والغائط واضحة بول الغائط بيوصل لو جاء كنا طبعا عندنا حديث العرب الذي بال في المسجد فالنبي صلى الله عليه وسلم صب على النجاسة صبه واحدة زالت بعين, بعين نجاسة كذلك أي نجاسة من نجازة من غير نجاسة الكلب وغير بول الغلام بتغسل مرة واحدة ما فيش مشكلة بقى أنت لو الآن تغسلها مرتين ما فيش مشكلة يعني لكن هي مرة واحدة تذهب بعين لا بأس بذلك والميتة ما في امتهاش بصراحة بيقول النجاسة متوسطها هي بقية النجاسة كالبول والغائتي والميتة مش عارف هو الكلمة الميتة أنا ما عرفتهاش ودورته موصيدهش فلعلنا نسأل إن شاء الله حد فهمنا الجزئي دي سامحونا يعني نعم يا شيخ لا أدري والله هو كتبتها كده معلقة وأنا افترضت كثير بس اللي يفترض حاجة يقول لنا الدليل أو يقول لنا سمعت من شيخ فلان بيقول كذا فخلي المسألة كده غلطة شاء الله ربنا يعمون علينا بإجابة وانتقل المسألة الثانية في هذا الباب وهي الأشياء التي قام الدليل قام الدليل على نجاستها بول الآدمي ويستسنى طبعاً إيه منه بول الغلام الذي لم يأكل الطعام أنه يرش أو نجس نجاساً مخففة بول الآدمي نجس لحديث الأعربي الذي بال في المسجد هو معروفة والحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ومر معنا حديث صفوان بن عسال في مسحى الخفاين لمن يذكر البول الأدمي وعذرته يعني الغائط عزكم الله الغائط أيضا نجس وفي نص في القرآن في أئمة المائدة أيضاً وأئمة النساء إن لم تخن الذاكرة قائدة الأدمية وفي حديث طبعا يقول قائدة الأدمية نجس لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وطئ أحدكم بنعليه الأذى فإن التراب لها طهور هذا الحديث عند أبي داود والبغوي في شرح السنة والحاكم والبيهقي وابن حبان وهو حديث صحيح لغيره الذي قال هذا الكلام الشيخ محمد صبحي ابن حسن حلاق وهو محدث اليمن, من اليمن في كتاب قيم له اسمه اللباب في فقه السنة والكتاب القيء بالنسبة القيء الآدمي فيه خلاف بين العلماء سبب الخلاف أن النبي صلى الله عليه وسلم قاءة ثم توضأ عليه الصلاة والسلام فمن أخذ بظاهر نص قال يبقى ثم توضأ يبقى توضأ من القيء, يبقى القيء يجب منه الوضوء وبيستدل بنجاسة القيء والشيخ العثيمين رحمه الله يقول بغير هذا يقول ليس في الحديث دليل على أن النبي, صل أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من القيء ليس شر زي مثلا إيه لما النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وامنا أم سلمة أتده بمنديل حتى ينشف الوضوء فرده النبي صلى الله عليه وسلم رد هذا المنديل فبعض العلماء قال الأولى عدم تنشيف الوضوء لهذا الحديث فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا هذا هذا دليل رد النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المنديل دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقفي فضوؤه. يعني طلَم أم أمّ سلمة أتت لاهب منديل بَهِيَّة كانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقفي فضوؤه، فلما ردوا هذه المرة ليس في دليل أبداً أن أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقفي فضوؤه. هذا نفس المس نفس المسألة قاّف التوضّع بس معرفناش سب فضوؤه فحتى لو كان سبب الوضوء حتى لو كان الوضوء بسبب القيء فيكون استحبابا ليس وجوبا يكون الوضوء من القيء استحبابا وايضا لا يكون القيء نجسا في هذه الحاله هذا ما قاله الشيخ رحمه الله تعالى الدم المسفوح دي بقى مشكله كبيره جدا ونزاع عريض بين العلماء جمهور الدم المسفوح طبعا اللي هو يخرج بعد الذبح يعني لما نثبه ذبيحه أو الدم اللي يخرج من الجسم أو, أو إلى آخره يعني الجمهور العلماء يقول الدم نجس ويعفى عن يسيره ودليلهم منازع فيه نزاع كبير جدا الفريق الآخر على رأس هذا الفريق الشيخ الألبني رحمه الله وتابعوا في هذه المسألة الشيخ العثيمين أن الدم طاهر مسفوحا أو غير مسفوح واستدل بمجموعة حوادث من ضمنها مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه صلى وجرحه يثعب دما يعني يندفع منه الدم فلو كان نجسا ما كانش ينفع يصلي القصة الثانية عبد بن بشر رضي الله عنه الأنصاري كان يحرص كان عنده عليه نوبة الحراسة يحرص الجيش بعد أن ناموا وأحد المشركين ضربه بثلاثة أسهم فكان يأخذ السهم من جسده خلي بالك بقى الفرق بينه وبين الصحابه شكله ايه وخلي بالك وانت واقف في المسجد وفي ناموس وبيقرص في رجليك بتبقى انت واقف ازاي وممكن ما اصليش المسجد تاني يعني حتى مع انه مسجد اهل سنى وجماعه بس في ناموس يبقى انا ما اخش اصلي عباده بن بشر بن بشر رضي الله عنه هذا الانصاري اطلق عليه المشرك سهم فاخذ السهم من جسدي طبعا انت عرف نصل السهم المدبب لما يدخل في الجسم هو رجع بيبقى شكله ايه يقطع الجسم تقطيع فأخذ السهم من جسده من جسد نفسه والقاه ودم بيه يسيل والنبي صلى الله عليه وسلم موجود في الجيش نائم نائم فبسهم ثاني وفعل نفس المساله وسهم ثالث نفس المساله فلما القلقله دي كان اعتقد المهاجري كان عليه من ابي طالب ان لم تخن الذاكره اللي هو كان عليه نوبه الحراسه مع عباد نعم عمار الله خيراً. كان عمار رضي الله عنه فقالوا لما لم توقظني واعتقد برضه عباد كان رضي الله عنه يقرا سوره يونس غالبا ان لم تخنني الذاكره سوره الكهف واضح ان في ذاكره خالص الحمد لله في يبارك فيه ف... فقال كرهت ان اقطعه تخيل بقى كره ان يقطع الصوره ويركع او من الصلاه او اي حاجه الشيخ محمد حسان من كم سنة في جلسة في خطبة من الخطب حصل فرقعه بسبب ماس كهربي طبعا المسجد هاج وماج والناس كبارت الشيخ طبعا قفع وقال نرجع بقى من, ربي من عشرين سنه فاتت نعيد بقى من, من اول وجديد عشان الفرقعه اللي حصلت إخوة يعني زي ما الشيخ طبعا نحسبكم على خير ولا نذكر الله احد يعني ما تزعلوش من الكلام ده بس مشايخنا الكبار يعني بنحاول ايه؟ نتربى بكلامهم فيقولها هنربي بقى عشرين سنه عشان نبدا من جديد الاخوه بيكبروا عشان في مسكة ربي حصل وحصل فزع وهلع في المسجد حاجه عجيبه يقول لك عباده بن مشري المشرك يعني يرميه بالسهام وهو في الصلاه وهذا لا يحرك عنده ساكن ولا يخ ولا يقطع صلاته فهذا هو الفرق بيننا وبين جيل الصحابة الذين فتح الله بهم الدنيا اطهر جيل مش على الأرض بعد الأنبياء رضي الله عنهم جميعا حملوا لنا هذا الدين كان الشيخ أبو الصحابه حفظه الله يقول وطن نفسك على ألا تكون من أهل هذه الآية آيات الأعراف فخلف من بعدهم خلف وارث الكتاب اللي بيرث الشيء ده ما تعبش فيه فبييجي ببلاش ويضيع ببلاش يعني بوريسه بسهولة ويضيع بسهولة الصحابة لما حملوا لنا هذا الدين وكلنا يعلم ماذا حدث في, في ذات الرقاع اللي احنا مرت معنا في, في التيمم اللي هي المسح على العصائب والتساخين الأحجار قطعت أرجلهم جروح حدثوا على حرج لغة النبي صلى الله عليه وسلم أشفق عليهم قال لهم يلفوا أرجلهم بما يجدون من خرق وأقمشة ويمسحوا عليها فهذا الدين وصلنا على دماء هؤلاء الجيل الفريد فكلنا يعمل على حفظ هذا الدين يعني حتى تكون من جند الله ربنا يقول انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظين وطن نفسك على أن تكون من جند الله الذين استخدمهم لحفظ دينه فكل منا على ثغر من ثغور الإسلام فليحذر أن يؤتى الإسلام من قبله هذه القصة الثانية من تعباد بن بش رضي الله عنه أن الدم يسيل و... والنبي صلى الله عليه وسلم موجود طب بعض الناس يقول النبي صلى الله عليه وسلم قد لا يعلم بهذه القصة الشيخ الألباني رضي الله عنه ورحمه الله يقول إن لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم فرب النبي يعلم والوحي ينزل كان لو كان كذلك لا يجوز الصلاة في هذه الحالة كان الوحي نزل للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبر النبي بما حدث وحوادث كثيرة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بها القصة الثالثة هي قصة سعد بن معاذ الأنصارية أيضا رضي الله عنه لما اصيب في أكحاله غالبا الأكحال لم تكن الذاكرة أحد الأوردة أو الدكتور أشرف يسميها إيه لما في حد عفان الله وإياكم بينتحر بيقطع بالموس المجموعة الاورده دي بتاعة الرسغة دي يعني اتفجر بنا بشكل عجيب يعني غالبا هو هذا الأكحل يعني فأصيب في أكحله و... والله عز وجل يعني تعتبر من استجابة الدعاء لسعد أن النزف وقف حتى يحكم الله في بني قريزه وبعد أن حكم الله في بني قريزه النبي عليه الصلاة والسلام ضرب له خباء في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم ويعودهم فانفتق جرح سعد وهو في المسجد في الخيمة حتى خرج الدم من الخيمة ورأته ام المؤمنين فلو كان الدم نجسا الاستدلال في هذه المسألة لو كان الدم نجسا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يريق عليه سجدا من ماء أو ذنوبا من ماء كما فعل معه في بول الاعرابي العرب الذي بال في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم قال أهريط على بوله سجدا من ماء أو ذنبا من ماء فلم يفعل مع الدم الذي خرج من جرح سعد فاستدل العلماء بطهارة الدم بهذه الأحداث الثلاثه المهم ان هذه المسألة من مسائل يسميها العلماء من المسائل الخلاف السائغ لو فيه أحد الإخوة أو أحد الناس سيأخذ بقول الجمهور جمهور علماء أن الدم نجس ويعفى عن يسيره فلا تنكر عليه كذلك من يأخذ بقول الشيخ الألباني رحمه الله ومن تابعه من العلماء من الشيخ العثيمين وغيره أن الدم طاهر أيضا لا, ينكر لا تنكر عليه فإذن الأمر واسع نعم أدل كثيرة جدا يعني ثم انتقل من النجاسات بول وروث كل حيوان غير مأكول اللحم ودي مرض معنا ونقلت لكم حديث ابن مسعود رضي الله عنهم رضي الله عنه وفيه فأخذ الحجرين وألقى الروث وقال هذا ركس أو رجس وفي رواية أنها روثة حمار فاذا من هذا الحديث يؤخذ أن بول وروث ما لا يؤكل لحمه ناجس وكان الشيخ الإسلام آه قال يعفى عن يسير النجاسة التي يشق التحرز منها وذكر ضرب مثال بأصحاب الحمير عزكم الله لما تكون نساء الفلاحين عندهم قطيع الغنم أو كذا وما وحمار يركبه فالحمار عندما يتبول يعني وصاحبه يركبه يطير عليه رذاذ من الماء فالشيخ الإسلام قال يعفى عن يسير النجاسة إذا شق التحرز منها وذكر الشيخ العثيمين في هذا الباب أصحاب الدهانات الناس اللي عندهم اللي هو انشغل نقاش أو استورجي وبيعلق بيده بعض النقاط البسيطة مش واحد يخلي ضوافره كلها معزوله جماعه السرقيه دايما بي بيكسل يزيل كل يوم يعني ايه يقول ان المزيلات زي التنر وكذا بتاكل الايدي او كذا فهو كسل منه هو لو ازال هذه ما يعلق بيده وبعدين يستخدم الماء والصابون مباشره فان شاء الله مفيش ضرر ولا اي حاجه خالص باذن الله تعالى لكن لو لو في نقاط عالقة فلا بأس يعني علاقات نقاط يعني حاجات بسيطة جدا ويصعب التحرز منها فادخلها الشيخ العثيمين بقى كلام الشيخ الإسلام رحمه الله شكلنا خلص بعد كده ممكن بعد اذنك عايزين نخلص الباب ده هنأخذ خمس دقائق من الشيخ هنأخذ خمس دقائق بس من الشيخ عيد وممكن بعد درس تبقى أسأل إن شاء الله ثم ذكر الميتة وهي ما مات حتف أنفه يعني واحد عنده خروف ولا جدي وصبح ليه الجدي ده ولا خروف ميت خلاص ده بيترمي على كده لأنه أصبح نجس أما الذبح المذبوح الميتة اللي هو تذكية هذا الخروف خلاص أو الجدي أو غيره الزكاه له إيه تحله يعني إلا ميتة السمك والجراد وما لا نفس له سائلة أحلت لنا النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم يقول أحلت لنا ميتتان ودمان الميتتان اللي هم السمك والجراد لو السمك بعدما تصطدوا مباشرة بعد شوية بيموت وأكله حلال ميتته طاهرة كذلك الجراد طبعا واحد يقول ممكن نأكل الجراد نعم الجراد ليس من عادة قومنا لكن أكله حلال يعني في اليمن يؤكل أو في الأماكن المعينة بيؤكل وهو يعني له يعني وزن معين يعني مش زي الجراد اللي عندنا البسيط ده الجراد اللي بتنقط ده في الزرع فيه الزرع كده ممكن يعني والعذب الله لو لو غزا بلد ممكن ي يأتي فيه على الأخضر واليابس يعني أسراب الجراد واليابس بالله فهو حلال حتى لو هو ميت أكله حلال وإحنا ما بنكلهش ليه لأنه ليس من عادة قومنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أكل الضب على مائدته حرام هو يا رسول الله قال لا ولكن نفسي تعافه فإنه ليس من عادة قومه وما لا نفس له سائلة زي بقى النموس والبعوض والذباب والبراغيث والحاجات كل ده بيطلع لما تقتله لا يسيل منه الدم يطلع نقط الدم بس كده فهذا أي ميتته أيضا طاهرة زي ما سئل أهل العراق يسألون عن دم البعوض فقالوا عجبا يقتلون في رقابهم دم الحسين ويسألون عن دم البعوض المذي والود مر معنا المذي نجس مخففة يغسل ذكره في حديث عليه وحديث سهل بن حنيف يغسل ذكره ويتوضأ وينضح ثوبه الثوب الذي يصاب يصيبه المز ينضحه يعني يضع عليه قطرات من الماء ويبقى دائما كده تم تطهيره الودي برضو نفس المسألة اللي هو السائل اللي هو بيخرج بعد البول جوايز تقريبا وصل للعشرة الأوائف الودي اللي هو السائل بيخرج بعد البول وحكمه بيغسل ذكره ايضا ويتوضع حكم حكم البول والإمام مالك الحق الودي بالنسبة لتطهير الثوب من الودي بالبول ألحق تطهير, الودي تطهير الثوب من الودي الحقه بالبول يعني الودي اللي يأتي على الثوب يغسل هذا الجزء من الثوب أصابه الودي يغسل هذا الجزء دم الحيض في حديث أسماء رضي الله عنها كيف تصنع قال تحته ثم تقرضه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه هذه النجاسات اللي ذكرت الكتاب ذكر أنواع النجاسات وفي الجانب الثاني ذكر كيف تطهير النجاسات احنا ذكرنا النجاسات وكيف تطهيرها في نفس الوقت يبقى كده باب النجاسات انتهينا منه وان شاء الله الاسبوع القادم انقدر الله لنا لقاء وكان في العمر بقية يبقى الحيض والنفاس اللي هو الباب العاشر ويبقى كده انتهينا من كتاب الطهارة وندخل في كتاب الصلاة بإذن الله تعالى والوقت انتهى في حقنا دكتور عيد يتفضل مشكورا إزاه الله خيرا الأخ بيسأل هل هناك حد في المسافة للحصول على الماء إذا لم نجده ما فيش مسافة لكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها اتقوا الله ما استطعتم فان شاء الله حتى ايه يعني تحصل على الماء بغير مشقه وبغير كسل يعني ما تكسلش وتقول انا عندي اي مشقه أو كده يعني اذا استقى استقال الإنسان الوضوء ولم إذا, إذا استطاع اذا صاع الانسان الوضوء ولم يستطع الاغتسال وكان جوبا جنبا فهل يتوضا أم يتيمم مش عارف كيفيه اللي عدم يعني يستطيع الوضوء ولا يستطيع الاغتسال الاخ يعني الموضوع السؤال يحتاج إلى, الى تفصيل السؤال اللي بعد كده اذا احتلم رجل في مكان ما وتعذر وجود الماء وجزء له التيمم ماذا يفعل في اثار الاحتلام على جسده وملابسه دي مرت معنى المساله وقلنا ان المني طاهر لانه أصل الإنسان وكانت امنا عائشه تغسل بقع المني إذا كان رطبا وتفركه إذا كان جافا فإذا كان المني جافا أنت طبعا منعدم الماء تماما الماء معدوم بالنسبة لك فما فيش أي حرج خالص تصلي بحالك تتيمم وتصلي بملابسك بكذا بكذا إذا ما وصل الظهر مثلا عند أذان العصر حضرة, حضره الماء هل يجوز له أن يصلي دون أن يتوضأ من جديد ده إذا كنت في الصلاة وعلمت أن الماء حضر الماء يبقى خلاف كبير في المسألة الشيخ العزازي سمحنا دكتور نبيل دقيقه واحده الشيخ العزازي رجح أن تخرج من الصلاه انت دخلت الصلاه وانت متيمم لفقد الماء أو لعدم القدره على الماء وجد او استطاعت استعماله يبقى في هذه الحالة تخرج من الصلاه وتتوضأ وتتوضا ثم تتم صلاتك هل التيمم مش عارف عند حضور الماء هل التيمم أغنيع إن الغسل عند حضور الماء لا طبعا لا حتى لا يغني عن الموضوع إذا كان لا يغني عن الموضوع فكيف يغني عن التيمم؟ فضل الدكتور نبيل رزقنا الله أننا خيرا. الغلام الذي لم يأكل الطعام سماح الذي لم يأكل هل تحديده بالسن ام بأكل الطعام أم مجرد أن يأكل الطعام عند ست شهور راجع المسألة عند الشيخ العزازي في كتاب صحيح قص السنة او كتاب بس اسمه بس إيه؟ تمام منا في صحيح قص السنة للشيخ العزازي لاني نسيت هذه المسألة يعني الشيخ كان ذكر كلام وأنا الآن لا أذكره وجزاكم الله عننا خيرا سبحانك الله وحمدك أشهد أن لا إله إلا أنا. نستغفرك و نتوب